كَتُو إلَّا بِالْحَقِ وَمَا كَانُوا إذَا مُظْرِينَ إِنَّا لَحْنُ نَزَلْنَا الْذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَبْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِنَّ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ مُّسْتَقِيمٍ تِهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ مَسْلَكُهُمْ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ